بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم مبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فألي في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك قرات على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر الحاضرين وفي الدرس الرابع والعشرين قال الإمام ورحمه الله تعالى ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحنه. باقي في المسألة شيء في الكلام باقي شيء في القرآن مسألة قبلا. قال رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد سبق بنا القول لأقوال الناس في القرآن في الدرس السابق وبيلنا أن الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كلهم يقولون إن القرآن مخلوق وإنه ليس صفة من صفات الله عز وجل وأما الماتريدية فإنهم قالوا القرآن قرآنا قديم وهو الذي تكلم الله به وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام وهذا صفة لله وتكلم الله به دفعة واحدة وأما القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جعل في روع جبريل يعني في نفسه عليه السلام دون أن يسمع ونزل به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وانتفى المسألة وهي أن أئمة الإسلام لما كفروا من قال بخلق القرآن فهذا تكفير بالنوع وأما من قال بذلك فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه وسيأتي تقرير هذه المسألة إن شاء الله بتفصيل والفاصل وكيف بين أهل السنة الخوارج والمعتزل من جهة والمرجعة من جهة أخرى في مسألة التكفير بالعين والذي عليه آل السنة في القرآن أنه كلام الله وكلام الله عز وجل صفة الله فانتبه أيضا أن الأشاعر والماتريدية والذين تأولوا في القرآن ردوا على الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة ولكن ردهم كان مبنيا على مذهبهم الفاسد وهو أن كلام الله قديم قال رحمه الله تعالى ولا نخالف جماعة المسلمين سبق بيان أن الجماعة تطلق وراد بها جماعة الدين وجماعة الأبدان فجماعة الدين الذين انتزموا وتمسكوا بما كان عليه المسلمون الأوائل وجماعة الأبدان وهذه تقابلها الفرقة أو عفوا هذه معناها الاجتماع حول أولاة الأمور والتفرق في الدين لا سيما في أصوله يؤدي إلى التفرق في الأبدان كلما كان الناس مستمسكين بالكتاب والسنة كلما اجتمعوا حول أولاة أمورهم والواقع يصدق ذلك انظر مثلا إلى بلاد السعودية لما تمسك الناس بالتوحيد وأقاموا التوحيد في الأرض حتى أنك لا تجد لا صبيا ولا امرأة ولا رجلا يقسم بغير الله أبدا ولا تجد ضريحا مرتفعا ولا مسجدا فيه قبر ومعذا فاجتمعوا حول ولاة أمورهم ولم يقع عندهم هذه الفتن وتلك الثورات التي وقعت في بلاد المسلمين فالفرقة أو التنازع والاختلاف في الأمور الشرعية لا سيما في أصول الدين يؤدي إلى التنازع في الأبدان أيضا وإلى منازعة ولاة الأمور حقوقهم ولذلك قال الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإقامة الدين سبب في عدم التفرق وعدم إقامة الدين سبب في التفرق والتنازع فالتفرق في الدين يأول للتفرق في الأبدان فجماعة الأبدان كلما اجتمع الناس حول ولاة الأمور كلما كان هناك قوة في الدين حتى ولو كانوا ظلما حتى ولو كانوا أهل جور وظلم إلا أن التمسك والالتفاف حول ولاة الأمور وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى إقامة الدين في الأرض انظر حولك انظر إلى جيرانك انظر إلى ليبيا ما الذي حدث فيها أين إقامة الدين فيها هل يمكن لطالب علم سلفي أن يدعو إلى الله في أمن وأمان ها يمكن الآن الليبيون يمكن لا تمكن. الكتيبة بالسلاح واقفة على على على أبواب المساجد حتى يتكلم الرجل بقال الله وقال رسوله هذا انت مكان انظر إلى سوريا انظر إلى اليمن انظر إلى هذه البلاد تقع فيها فيها الفتن والحروب ومنازعة الألواح حتى ولو قيل بكفر القذف كما افتى به بعض العلماء لانكار السنة إلا أن الحال انظر الى مآلة ليه البلاد لما لم ينتزم يل... لم الناس كلام العلماء حتى ولو كان الحاكم كافرا كفرا بواحا مخرجا من الملة وافتى العلماء بكفره الكفر البواح يبقى مسألة المصالح والمفاسد في الخروج على هذا الحاكم الكافر لا بد الرجوع للعلماء فيها تريد تنزع حاكما وتقيم حروب وثورات لا بد حتى ولو كان كافرا الكفر البواع لا من توفر الشرط الخامس وهو وجود البديل والقدرة من عمل المفسد حتى توفر الشرط الأربعة الأخرى ولما توفر الخامس لا يجوز أبدا الخروج على هذا الوالي ونزعه لما ترتب على هذا من الفتن التي نراها الآن في بلاد المسلمين إذا الاجتماع إما أن يكون اجتماع على عقية السلف ومنهج أهل السنة والجماعة وإما أن يكون اجتماعا حول ولاة الأمور وكما سبق أن الاجتماع حول الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى عقيد السنة والجماعة حتما يؤدي الاجتماع حول ولاة الأمور ولذلك لو فقه الناس هذه الكتب السلفية المباركة التي تدعو الاتفاق حول ولاة الأمور وإن كانوا ظلمة جورة وإن كانوا عدولا أو فجارا لا ألزم الناس والصبيان بدراستها في جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الكليات والجامعات ولكن لما لم تدرس هذه الكتب صارت أكبر الجامعات الآن التي استمعوها الأزهر من أسوأ الجامعات في المظاهرات حتى أن آخر المظاهرات لم لم تقف إلا لم تقف المظاهرات مؤخرا إلا في الأزهر كانت آخر جامعة فيها المظاهرات الأزهر مع الأسف الذين سيرتقون المنابر ويعظون الناس ويعلمون الناس الدين لذلك لا بد من النظر في هذا الأمر وعادة النظر في هذا الأمر بل إنه يعني جاني ورقة امتحان في مدينة لأحد الإخوة في جامعة الأزهر فيها اذكر مناقب حسن البنا هكذا وسيد قطب ما هذا هذا عبث هذا الدكتور لابد أن يحاسب ولابد أن يعاقب ولابد أن ننظر من هو هذا الذي يدعو الشباب لذكر المناقب هؤلاء ممن يعني أفسدوا في البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك أيها الأخوة لابد على كل طالب علم أن يبين للناس هذا الأمر أهمية الاجتماع على عقية أهل السنة والجماعة وصل ذلك بعدم الفرقة والتنابض ونزل يد من الطاعة حول ولاة الأمور لأن كتب أهل السنة والجماعة تدعو الناس إلى ذلك الاجتماع. هل يوجد الآن أحد صمد في هذه الفتن ووقف ثابتا ثبوتا رسوق الجبال الرواسي إلا أهل السنة؟ يعني لو قلنا أحسنهم حال حزب النور وياسي برهامي فإنه يقول ليس في عناق للوالي بيعة وكل أتباع ياسم برهامي على هذا المنهج الفاسد يقول ليس في عناقنا بيعة لوليد الأمر عبد الفتاح السيس نعم هو ولي أمر ولكن ليس ولي أمر شرعي وليس في عناقنا له بيعة وإنما نسمع ونطيع له من باب المصلحة والمفسدة يعني إذا تمكننا منه فإننا نزيحه وهو موظف في الدولة برطبة رئيس الجمهورية هذا عبط وهبل وجنون وخبل وفكر منحرف ضال حتى أن هذا الفكر انتشر إلى بلاد روسيا هذا الفكر المنحرف فكر ياسب عامي نقل إلى بلاد روسيا في الولايات الإسلامية التي حكامها مسلمون في بلاد الشرق بلاد المشرق في بلاد روسيا ولا حول القواتل إلا بالله وهكذا الفكر يطير بين الناس فالجماعة في الكتاب والسنة تطلق على الجماعة التي تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وتغالي وتعالي على هذه العقيدة وتدعو إليها وتنصرها وتصبع الأذى في سبيلها وأيضا الاجتماع حول ولاة الأمور وعدم منابذتهم حقوقهم التي شرعها الله لهم وشرع له النساء مع ظلمهم وغشهم فالنبي عليه والسلام قال وإن تأمر عليكم عبد حبش والعبد لا يكون له ولا عند الاختيار بالاتفاق لابد أن يكون حرا وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة باية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكرى وعلى أثرة علينا لو يستأثروا بالأموال دوننا والقصور والأموان. وأن لا الأمر أهله حتى مع أنهم يستأثرون بالمال بالمال والقصور وسيأتي بيان أن الصحابة المشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه وما نسوه إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه من أنه قتل عثمان وطعنه هذا خطأ الذي يثبته المؤرخون الإسلاميون كابن كثير وغيره في البداية والنهاية وغيره من أئمة السلف والمحققون أن محمد بن أبي بكر لم يقتل أبدا ولم يشارك أبدا في قتل عثمان رضي الله عنه وإنما قاية ما كانه تسلق, تسلق الجدار لما جاءوا كلام عن عثمان وأمسك عثمان بلهيته وعد له مناقبة فبكى محمد ابن أبي بكر ورجع وراد أن يرد الناس ثلاثين رجلا من عن الباب كما في مصرف أبي شيبة وغيره ولكنه ولكنهم أبوا وإنما بكى محمد نبي بكر ورجع عن هذه الفتنة ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل عثمان ابن عفان رجل تجيبي اسمه قاتل عثمان كنانة نسيت اسمه قال له تجيبي, تجيبي قال له كنانة الذي قتل وأنم حن أبي بكر فما كان لابن أبي بكر أن يقتل أن يقتل عثمان أبد رضي الله عنه نعم نعم قال رحمه الله تعالى ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نعم قال رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نعم أكمل فخرة أخرى نتعلق بها قال رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفوا عنهم نعم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في عقيدته ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذه الفقرة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فقرة عظيمة جدا ما يحوز الناس إليها في هذا الزمان الذي كثر فيه تكفير المسلمين انتشر فيه التكفير وانتشر فيه الارجاء ايضا مع انهما متضادان في مسائل الايمان ولكن قوله رحمه الله تعالى لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله هذا الاطلاق لك العلماء ان فيه نظر لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. لأنه, لأنه ليس كل ذنب يشترط فيه الاستحلال فالكفر كفر وإن لم يستحل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله فهذه الفقرة فقعة معظيمة من أصول آل السنة والجماعة أنهم لا يكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب إلا إذا استحله وسيأتي بيان أنه لا بد أن يستحل أمرا مجمعا عليه ومعلوم من الدين بالضرورة وليس أمرا متنازعا فيه ليس أمرا مختلفا فيه بين العلماء أو اختلف فيه العلماء اختلافا معتبرا لا يكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقال كونه حلالا له أو حلالا مطلقا لا أعتقد أنه حلال له خاصة أو أنه حلال مطلقا، وكذلك لا يخففون أمر الذنوب، ولذلك قال الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل يقولون إن الذنوب تؤثر، الذنوب تؤثر، والفقر الأولى فيها الرد على من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. والفقر الثانية فيها الرد على المرجعة الذين يقولون الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب هذا أيضا فاسد أما في الاهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر فاسدلوا لذلك بأدلة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فسماه الله سبحانه الله سبحانه مؤمنين وناداهم باسم الايمان يا ايها الذين امنوا مع وجود القصاص بينهم وقال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فسم الله القاتل اخا للمقتول وهذه الاخوه هي اخوه الدين لأنها المراده عند الإطلاق وقال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداغما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية إلى أن قال سبحانه فأصلحوا بين أخويكم فزماهم الله مؤمنين مع وجود الاختتال بينهم ولذلك قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا الخلود حكم عليه ما بأنه خلود أمدي بالمين ليس أبديا بالباء لأن الخلود الأمدي يكون مع عصاة الموحدين وأما الخلود الأبدي الذي لا مخرج من النار فيه إنما يكون فقط مع الكفار والمنافقين والمشركين الذين خرجوا من الملة او لم يدخلوا فيها فوقوع الذنب من الانسان ليس مبيحا بخروجهم من الملة او دليل على خروجهم من الملة بل ولو اقيم عليه الحد فهذا عبد الله الملقب بحمار كان يشرب الخمر ويقيم عليه الحد أكثر من مرة فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله فأثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله مع أنه شرب الخمر ويقيم عليه الحد وقال الله جل وعلا في قصة حاطب نبي بلتعث يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة فما وقع من حاطب هذا كان كبيرة من الكباء لما دل المشركين على أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم وأصحابه وأرسل إليهم يعني رسالة في مع ضعينة وضعتها في شعرها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علية بن عوام فأتوا بهذه الرسالة من هذه المرأة و. فيها أنه يكاتب أهل أن النبي عليه والسلام وأصحابه قادمون إلى مكة فنده الله وجل باسم الإيمان مع وقوع هذه الكبيرة من حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والأذلة على هذا يعني أن السارق والزاني وشارب الخمر والقاتل والقاذف على أنه ليسوا كفاراً كثيرة جدا ومن أعظمها تنوع الحدود فتنوع الحدود بين القتل والجلد وغير ذلك يدل على أنه ليس حكما واحدا وهو الردة لأن الردة حكمه حكمها واحد وهو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكما عند المخالف الصحيحة من بدل دينه فاقتلوه فالسالف قطع يده تقطع يده من, من عند الرسر والقاذف يجلد ثمانين جلدة الذي يقذف محصنا يجلد ثمانين جلدة والشارب الخمر يجلد أربعين جلدة وقيل ثمانين جلدة والزاني إن كان غير محصن إن كان بكرا يجلد مئة جلدة ويغرب عامه في زمانه يسجل وإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت أو يقتل على حسب ما يرى ولي الأمر فتنوع هذه الحدود كل هذا يدل على أن الحكم ليس واحدا لأن الحكم لو كان واحدا كان الحد أيضا واحدا فتنوع الحدود يدل على على, على أن الحكم ليس واحدا وهذا من أقوى الأدلة في على الخوارج المؤتزلة القائلين بتخليدي من وقع في الكبائر في النار والخوارج قالوا كافر والمعتزل قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل كفر فهو في مرتب مرتبتين يعني فاسقا وأما قوله رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله فهذا أيضا فيه نقض ورد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب وهذا فاسد لأنه كما سمعتم في الآيات السابقة كقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعملا فجزاؤه جهنم فهذا وعيد وقال سبحانه في الربى الذين يكونوا الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس وقال سبحانه فإن لم تفعلوا في الربى أيضا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقال النبي عليه السلام لا يدخل الجنة قتات وهو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد وقال لا يدخل الجنة قاطع رحم فهذا يدل على أن الذنوب تؤثر في الإيمان وتضعف الإيمان ومن الأمر الخطير جدا تكفير أهد القبلة بأي ذنب وهذا محرم والخوض في مسائل التكفير من المحرمات العظيمة بل هو من الكبائر ولهو من كبائر الذنوب وذلك لأمور الأول أن الإسلام والإيمان ثبت للعبد بيقين وبدليل شرعي فلا يجوز أن تتعدى حدود الله عز وجل ويخرج أحد من الإسلام أو من الإيمان بدون دليل شرعي من الكتاب والسنة واضح بين يقول شيخ الإسلام ابن سيمير رحمه الله كما في فتواه من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد الشك يعني إذا كانت الطهارة الشك في الطهارة لا ينقضها فكيف بالإيمان والإسلام من ثبت إيمانه بيقيل لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد الشك أو شبهة عرضت أو بتأويل تأول بل لا يزل إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وأيضا من خطورة التكفير أن أول من خاض في هذا الباب هم الخوارج الذين خاضوا في تكفير المسلمين بل خاضوا في تكفير أفاضل المسلمين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان السبب في ذلك هو ماذا؟ الغلو في مسألة الحكم ما أنزل الله فلما حكم علي رضي الله عنه عمر ابن العاص وأبا موسى الأشعري قالوا علي حكم الرجال في كتاب الله والله يقول إن الحكم إلا لله إذا علي كافر فكفروا علي رضي الله عنه وأرسل إليهم علي عبد الله ابن عباس ليناظرهم ورجع منهم أربعة آلاف رجع منهم أربعة آلاف إلى الحق من الخوارج وقال ابن عباس إن الله قال فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فإذا التصرف في مسائل التكفير من سمات الخوارج وعدم ضبط هذه المسائل والتعجل فيها من سمات الخوارج ولذلك جاء قول السلف لأن أخطئ في العفو مئة مرة خير من أن أخطئ في التكفير ولو مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما في الصيحين وهذا هو الأمر الثالث من مخاطر الخوض في التكفير أن الذي يقول لأخيه المسلم يا كافر فإن هذه الكلمة تعود إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إما القائل وإما المقول له وهذا وعيد شديد والتكفير قد يكون سببه الهوى أو الجهل أو الغيرة على الدين وقد يحمل على الغيرة على الدين إلى أن يقول كلاما يعني لا يوافق عليه كما في قصة عمر ما حاطب ابن أبي بلتعه لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق والنبي عليه السلام لم يؤاخذ عمر لأنه غار على الدين أم لأنه قالها أم أن خطأه مغفور لأنه يعني يعني هل عمر هل عمر عذر هنا لأن المقام اشتبه عليه أن حاطب دلل الكفار على النبي قادم أم لأنه كان غيورا على دينه لا الاشتباه الأمر وليس لكون عمر غار على الدين فالغيرة لا تسمح بالتكفير وليست عذرا في التكفير أبدا لأن هذا المسلل به بعض الناس لتمرير الأمور لمن يكثرون المسلمين اليوم يقولون يعني نحن معكم هذا لا يجوز ما يفعلونه لا يجوز ولكن كل هذا الحامل على هذا ما هو غير على الدين يغارون على دين الله فيكفرون الناس فهم معذرون وأسدلون بخصة عمر لما قال دعني لأقطع عنق هذا المنافق قل عمر غار والرسول ما أنكر عليه لماذا تنكرون على هؤلاء نقول ننكر عليهم لأن المقام هنا اشتبه على عمر رضي الله عنه وليس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على الغيرة بهذه الصورة لا وإنما اشتبه عليه المقام فقال هذا القول رضي الله عنه أرضاه أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة التكفير انقسمت إلى ثلاث طوائف الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبير مكفرة ومخلدة في النار وأولائهم الخوارج وأما المعتزلة فقالوا إن الكبيرة تخرجه من الإيمان ولا تدخله الكفر وفيكون في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق ومع ذلك في الآخرة هو مخلد في النار والطائفة الثانية وهم المرجعة وهؤلاء قالوا الإيمان لا يخرج من القلب إلا بالتكذيب وهذا وابنين على اعتقادهم الفاسد في أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق فلا كفر إلا بالجهل أو بالتكذيب وهذا قول المرجئة هو فاسد أيضا أما أهل السنة فقالوا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه ناقص الإيمان يعني لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق وإنما نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو نقول مؤمن ناقص الإيمان أو نسميه الفاسق الملي يعني هو على ملة الإسلام ولكنه فاسق هذا مثال السنة والجماعة فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في تكفير المسلمين وللأسف أن بعض الناس خصوصا يعني في بلاد المشرق وبلاد العجم ترى عندهم اهتمام بهذه المسائل جدا يعني ربما وأن الشخص لم ينتهي بعد من أول كتاب في العقيدة الأصول الثلاثة مثلا أو الحائية أو القواعد الأربعة أو نحو ذلك وترى يتكلم في هذه المسائل الأضعم ويبدأ يكفر الناس ويدخل في مسائل التكفير لا هذا خطأ هذا لا يليق أبدا وربما يقول أنا سألت فلان ربما أنت لا تفهم الجواب لأنك ما زلت صغير في العلم لابد أن تتريد ولا تعجل وأنت نستقاضيا حتى تحكم على الناس فلان كافر وفلان مؤمن هذا يرجح فيه العلماء وإلى القضاء وإلى طلاب العلم المتقدمين الذين يفهمون كلام العلماء ويعرفون خطورة هذا الأمر أمر التكفير بدون حجة وبدون دليل الإنسان لا ينشغل بهذا من ينشغل بالعلم يتعلم ويؤصل وإذا مكنه الله من العلم وصار أهل الفتوى يفتي أما أن يكون ما زال ما قرأ شيئا في العقيدة لا يفهم أي شيء في العقيدة ويبدأ يدخل في مسائل التكفير فينحرف وربما ينحرف وهو يظن أنه على السنة ربما يظن أنه على طريقة أهل السنة هو على طريقة الخوارج ومنحرف وقد غاص غاصت يده في التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة يقولون إن الناس أقسام: المؤمن والكافر والمنافق. المؤمن أظهر الإيمان وأبطن الإيمان، والكافر أظهر الكفرة، والمنافق أبطن الكفرة وأظهر الإيمان. لا يوجد قسم رابع غير هذه الأقسام وأما هؤلاء الطوائف فقالوا من أهل التوقف والتبين ومنهم سفر الحوالي ومنهم فوز السعيد في بلدنا فهؤلاء يقولون أنه أقسام ثلاثة مسلم وكافر وفشطات الثالث الذي قالوا سفر وهو متوقف فيه لا ندري مسلم او كافر هذا تماما اشبع بقول المعتزلة القاليم مسلم وكافر او خرج من الايمان يدخل كفر في منزلة بين المنزلتين وهذا باطل وأما فاما المسلمون والمؤمنون باطنا وظاهرا والمنافقون كذلك فانهم يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين معاملة المسلمين حتى المنافق الذي أبطل الكفر وأظهر الإسلام في الدنيا يعاملة معاملة المسلمين طالما أنه لم يظهر كفره ونفاقه بخلاف ما إذا أظهر إذا المنافق أيضا يعامل معاملة المسلمين وقوله آمنا يجعله يعامل معاملة المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه في قصة عبد الله بن أبي لا تقتله حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه لأنه في ظاهره الإسلام فلماذا تقتله إذا كان ظاهره الإسلام لماذا تقتله رجل يقول لك اتركني أصلي وتقتله سبحان الله كما يفعل الدواعش اليوم يقولون لهم اتركونا نصلي ركعتين لله يقولون لا اذبح بالسكين كان يذبع دجاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا من الصد عن سبيل الله منتشوي صوت الإسلام ولذلك أي رجل يشك في ضلال هؤلاء يعني الدواعش فاعلم أنه منحرف وعلى غير السنة والسبيل لا يمكن أن يكون عاقل أبدا يفهم شيئا في شريعة الله يعني يواطئ هؤلاء الخوارج على فعلهم لا سيما وأن العلماء تكلموا في سماحة المفتي عبد العيزة على الشيخ مفتي السمرية الشيخ صلى علامة صلى الفوزان بن محسن عباد العلامة وهي من العلماء تكلموا في هؤلاء يعني الدواعش وأنهم في القضاء الله ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عيوجا أين من مساء مهمة التي أشرنا لها بالأمس وهي مسألة الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين فهذه السنة والجماعة يكفرون من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله عليه الصلاة والسلام من الطواف أو من الأفراد فيقولون بكفر اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وعباد الكواكب والنجوم وعباد النار ونحو ذلك وهؤلاء كفار أصطيون نزل القرآن بتكفيرهم كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز وجل بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا من القرآن فنقول من أنكر آية من كتاب الله ويعلم أن هذه آية من كتاب الله فهذا كفر وأيضا من استحلى مجمعا على تحريمه شيئا مجمعا على تحريمه فهذا كفر فمن استحل الخمر على وجه العموم فإنه يكفر ولكنه لو استحل شيئا مخت... تنازعا فيه كالنبيذ الذي يخوض بجواز شربه أو أكل الأحناف فهذا لا يكفر فلابد أن يكون لكي يكفر الإنسان أن يكون في شيء مجمع عليه أما إذا كان في شيء متنازع فيه بين العلماء واختلف العلماء فهل هو جائز أو غير جائز أو أنه مباح أو محرم فهذا لا يكفر الإنسان إذا استحله أو قال بأنه مباح إذا قول التحاويل رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أخذ عليه هنا قوله رحمه الله بذنب فهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يعني أن أي ذنب لا يكفر به إلا بعد الاستحلال وهذا الإطلاق ليس معتقد أهل السنة والجماعة بهذا الاطلاق ليس هذا معتقد اهل السنة والجماعة وانما يقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بمجرد ذنب بمجرد الذنب لا نكفر احدا واما قوله ما لم يستحله فهذا لا يليق مع الكفر والشرك لانه لا يشترط في ذلك الاستحلال ولكن التحوى على عقيدة السنة والجماعة في هذه المسائل مسائل إيمان والكفر وقد قرر على وجه الجمعة يعني وقد قرر هذا رحمه الله تعالى في عقيدة فقوله هنا لا نكفر واحد من قبله بلذن ما لم يستحيله المراد هي الذنوب العملية والكبائر كشرب الخمر وقتل النفس والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحن ذلك من الكبائر من الكبائر وليس مقصوده رحمه الله الشرك والكفر ولكن هذه اللفظة هذه اللفظة هذا الإطلاق لا يجوز قد استنكره العلماء منه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وقوله ما لم يستحله يدل على عقيد السنة والجماعة وهي أن من استحل المحرم فإنه يكفر والاستحلال اعتقاد كون الفعل المحرم حلالا يقول ابن تيمية رحمه الله في الصالم المسلول على شات الرسول عليه الصلاة والسلام والاستحلال ان يعتقد ان الله جعله حلالا او ان الله لم يحرمه هذا هو ضابط الاستحلال المكفر يكون في الاعتقاد وليس بالعمل مجرد الإصرار على العمل لا يعد هذا استحلالا لا يعد هذا استحلالا فضابط الاستحلال أن يعتقد كون المحرم حلالا سواء لنفسه أو على وجه العموم هذا هو ضابط الاستحلال الذي يكفر صاحبه أما الاستحلال الذي جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرا يعني الفرج عن الزنا وال والحيرة والخمرة والمعازف فهذا استحلال عملي فهذا استحلال عملي لا يكفر صاحبه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكنن من أمتي والأمة هنا بمعنى أمت الإجابة فيكون حينئذ قوله يستحلون يعني عمليا فهذا يعني أنهم يفعلون هذا مرة بعد مرة فهذا لا يكفر صاحبه أي من المسائل المتعلقة بالاستحلال الجحد والتكذيب وبعض العلم جعلنا التكذيب والجحد شيئا واحدا وهذا ليس بجيد لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذين يقولون, يقو... الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَتُونَ فالله أجنف عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود والإنكار مما يدل على أنهما متفقان في المعنى أم متبينان يدل على أنهما متبينة لأنه لا يمكن الجمع بين المتناقضات إلا عند الصفصائية من الفلاسفة. أما جميع أخرى فيقولون لا يمكن الجمع بين المتناقضات. لا يمكن أن تقول فلان الآن جالس قائم نائم مستيقظ أبيض أسود لا يمكن هذا. إما أنه جالس وإما أنه قائم في نفس الوقت إلا عند الصفصائية من من من كمسألة إيمان إن شاء الله في درس غدا في التفسير في أقوال المبتدعة في أصول الإيمان فالفلسفة قالوا أقوالا عجيبة جدا في مسائل في مسائل عندهم أصول إيمان خمسة لإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وقالوا أقوالا شنيعة جدا والعياذ بالله في كل هذه الأصول الخمسة. فمثلا في الملائكة يقولون أشباح نورانية أشباح نورانية تدل على الخير وليس لها وجود ولا حقيقة وأما الشياطين فأشباح يعني مظلمة ليس تدل على الشر وليس لها وجود ولا حقيقة واليوم الآخر الجنة والنار والميزان والصراط وكل ما ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عن يوم آخر هذا كله خيال والرسل كذبوا من أجل أن يعيش الناس في أمان وسلام الرسل كذبوا وكل هذا لا يوجد أصلا ما في شيء اسم يوم آخر أصلا ولا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا مشور كل هذه خزعبلات وإنما الرسل يكرمون حتى يعيش الناس في أمن وأمان وسلام أكذا يقول هؤلاء هؤلاء السنالقة والعياذ بالله ومن هو ابن سينا الملقب طبي العرب وسقراط والفارابي كلهم يقولون بهذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله فالتكذيب غير استحنال ولذلك قال الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجعلون فالاستحلال هو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالا ومعه جحد قلبي ولكن ليس معه جحد لساني قد يكون معه وقد لا يكون معه لأن ظاهر الآية فإنهم لا يكذبونك في الباطن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في الظاهر فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر او الامر او النهي فالتكذيب مناقض لي لماذا للتصديق اما الجهود فانه مناقض لي الجهود معناه الانكار فيكون مناقبا لي، ها؟ ليس القبول وإنما لي الإيمان بهذا الشيء واعتقاد هذا الشيء. إذا الجهود ليس معناه التكذيب وفرق بين التكذيب والجهود. فإذا هذه بعض المسائل المتعلقة بالتكفير ولعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد في التفريق عند ألس سنة والجماعة بين تكفير معين إلا بعد إقامة الحجة وشروط إقامة الحجة ومتى يكفر ومتى لا يكفر وفهم الحجة وعدم فهم الحجة في الدرس القابل إن شاء الله وفقنا الله وإياك وإياك من يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وأيضا مسألة الامتناع وغيره من المسائل المتعلقة بالجحود والتكرير وسائل الرد الرد والقبول أن هذه مسائل مهمة بعض التكفرين كفوز السعيد لما جاء هنا في نادي مركز بدر كفر مبارك بالاسم وقال وذكر قول أحد السلف وهو من هو سفيان الذي نقله المروزي محمد بن نصر في أنه مرد آية من كتاب الله كفر فزعم أن الحاكم ما يفعل الحكام اليوم رد رد للكتاب والسنة وهذا كفر لأنه لا يفهم معنى الرد أصلا هو ولا يفهم معنى الرد أصلاً فظن أن عدم الانقياد في أمر ما منافل لي للقبول وإنما عدم الانقياد مناف ل ها مناف يعني الترك القبول منافل ل الرهط والانقياد مناف للترك وليس القبول مناف للترك فنافق فلان انقاد وفلان لم ينقذ نعم لا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله واياكم من يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبق الكلام عن رؤية الكفار ربهم عز وجل في أرض المحشر والعلماء ذكروا أقوالا يراه سبحانه وتعالى المؤمنون والمنافقون ويراه كل الناس المؤمن والكافر ولا يراه إلا أهل الإيمان والتوق في ذلك في بالنسبة للكفار يقول أحصل عليكم شيخنا وثبتكم على الإسلام والسنة حتى الممات آمين وإياكم ما الحكم لو اتفق الأجير مع المستأجر الأجير مع المستأجر على منفعة معينة وأجر معين داخل المسجد فهل هذا بيع يدخل في قول عليه السلام إذا رأيتم رجل يبتاع في المسجد فقول لا, لا هذا ليس بيع هذه إجارة الإجارة غير البيع كذلك لو أن الإنسان باع شيئا خارج المسجد وقبض ثمنه داخل المسجد يجوز يجوز هذا يقول احصدىكم يا شيخنا تنبيه سماحة قال في ندوة عن الفرق الضالنة قال فداش اشك انهم مسلمون الصوتية عنده سياح النذير الصوتي بالميكروفونات في المسجد عالاً لا نحتاج نعم القول بكفر الخوارج قول معتبر قول الإمام أحمد الرواية الإمام أحمد وأفتى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كفر الخوارج هذا شيء معروف شيء قديم ليس جديدا كل مفتي يقول هذا هذا ليس غريبا هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله وما سماح الشيخ الباز رحمه الله على القول بكفر الخوار لرواي عند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إلي ولقول عليه السلام لئين أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد وفي رواي قتل ثمود وهولئي كفار عاد وثمود فكونوا يشاركونهم في نفس طريقة القتل يدل على أنهم مثلهم والواقع الآن يشهد أن داعش تربية نبتة أمريكية يهودية خبيثة وإلى لماذا لم يذهب داعش إلى فلسطين يحرر المسجد الأقصى لماذا لم يذهبوا لماذا يذهبوا إلى إيران وقد ويل معهم قنابل إيرانية صناعة إيرانية وذخيرة إيرانية هذا ما يدل على أن القوم إنما هم عملاء لأمريكا واليهود والدولة الفارسية الخبيثة دولة إيران كثير أخطر ما يكون على بلاد المسلمين أخطر من اليهود والنصارى والأمريكا والبريطانيين أخطر منهم دولة إيران الدولة الخبيثة التي يقول يوسف القرضاوي أن الدولة الإسلامية قامت مرتين والخلاف قامت مرت مرتين ويذكر أول خلاف على يد الخميني الخميني الذي كفر من من جوانب عديدة في كتاب الحكومة الإسلامية والعياذ بالله يقول القرضاوي ان هذا الخلافة قامت مرتين في منها في عدل الخميني الثورة الإسلامية الايرانية اي ثورة هذه ثورة على الاسلام ليست ثورة نصف الاسلام يقول اذا انطبقت صفات المنافق الثلاث متى يخرج احد من ملو سبيه ومتى لا يخرج ان كان يقصد ان كان يقصد الصفات في قول عليه الصلاة والسلام ثلاثه من كنا فيه كان منافقا خالصا او اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصما من كان الذي خصم النفاق فهذا النفاق الاكبر هذا النفاق لا يخرج من المله لو اجتمع فيه الاربع صفات هذا النفاق لا يخرج من المله ابدا لا يخرج من المله وانما هو نفاق عملي لا يخرج من المله هو على خطر عظيم ولكنه لا يخرج الانسان من الإسلام يقول إذا حرم المفتي شيئا مثل مقاطعة البضائع الأمريكية لكن الحكومة لا توافق فمن حل المفتي الحمد لله الإفتاء, الافتاء يكون يعني في مثل هذه المسائل المقاطعات يتفق ولاة الأمور السلاطين مع العلماء لأن لا بد من اتفاق الكلمة بين العالم والسلطان في هذا الأمر لماذا لأن المقاطعات الفردية لا تنكي في العدو أما المقاطعة الجماعية التي تكون بإذن ولاة الأمور هي التي تصيب العداء وتؤثر في اقتصادهم أما لو قاطعت أنت وهذا قاطع هذا لا تضر شيئا وأما لو أمر للأمر بيانا 90 مليون يقاطعون هو أنهم لا يدخلون لا يدخلون بضائع الكفار بلادهم نكاية فيهم فهذا الذي يؤثر فيه الكفار أما المقاطعة الفردية فإنها لا تشرع وإنما المشروع المقاطعة تكون بإذن ولي الأمر بإذن ولي الأمر أنها التي تؤثر, تؤثر في الأعداء أما بدون إذنهم لا يجوز استعمال بضائع الكفار <تصفيق> فحل ونستهل نستعمل إذا استعمل تستعمله ايه شخص امانته استعمل, إيه؟ استعمل شخص امانته بغير اذن هل استعمل امانته انا بغير اذن, بغير إذن؟ نعم فاستعمل امانته بغير اذن لا لا إذا استعمل شخص امانتك بغير اذنك لمصيه وليس كونه عصر ولم يتقلها فيك أنك لا تتقلها فيه لا وإنما إذا استعمل أمانة تنصحه لا يجب أن أمانة شخص أعطاك شخص شيء أمانة لا تستعمله لا يجب أن تستعملها أبدا مال أو آلة أو أو أي شيء حتى ولو كنت من أهل الزكاة لا تأخذ من الأمانة خذ من الزكاة ولا تقول سيأتيني مال غدا لا لا يجوز أبدا كما أفتا العلماء قد تموت قبل أن يأتيك المال فتكون خائزا بالأمانة وغير وفي بالعهد ولا يأذ لا الأمانة يجوز تعملها أبدا إلا بإذن صاحبها إلا بإذن صاحبها من الصور التي وقعت في مشكلة ما الأخوة أنه مضارف في المال فنفد المال الذي عنده فماذا فعل ها؟ إذا اشترى بمال من ماله هو لا لا تفعل هذا استأذن صاحب المال كل له المال نفد اعطني مال نشتري وإذا لو طالبك أن هذا الشيء الذي اشتريته بمالك الخاص خذه تأخذه